الله أشد الله أحد عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل الباب السادس من كتاب التوحيد قال قال المصنف عليه رحمة الله تعالى وقول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الباب السادس اللي بيتكلم فيه عن الأربعة الأربعة من أنواع الشرك الأكثر انتشارا في العالم. فتكلم في الآية الأولى عن الشرك في الدعاء، وتكلمنا فيها عن التوسل، عن التوسل، وفي الآية الثانية تكلم عن الشرك في الولاء، وتكلمنا فيها عن قضية الولاء والبراء. الآية الثالثة تكلم فيها عن الشرك في الحكم، وتكلمنا فيها عن قضية الحكم بما أنزل الله. الآية الرابعة يتكلم فيها عن شرك المحبة قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال العماد بن كثير عليه رحمة الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما آلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونه كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له قال في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الند يعني الشبيه والنظير والمماثل المناوئ وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله يعني ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم لله وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لن تهوا عما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبر المتبوعين من التابعين فقال إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقال تعالى فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أي أن الآلهة التي تعبد من دون الله يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة خصوصا من كان منهم من المؤمنين كالملائكة والعزير وعيسى عليهم السلام ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بالظلم هنا الشرك كقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم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 وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب والمحبة أو غيرها من أنواع العبادة فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا والله أعلم في هذه الآية والحديث يكلمنا عن خطورة الشرك بالله تبارك وتعالى في المحبة ومحبة غير الله تبارك وتعالى قد تكون شركا أكبر أو أصغر على حسب فمحبة غير الله إن دفعت إلى الإشراك به وترك الدين لأجل هذا المحبوب الآخر فهذه محبة شركية ولابد شرك أكبر وأما إن أعانت على فعل المعصية وفعل أي ذنب دون الشرك الأكبر فهي شرك أصغر لأنها سبب وذريعة إلى الوصول إلى الشرك الأكبر والمحبة أنواع هناك محبة الله وهي أعلى أنواع العبادة المحبة التي لا تنبغي أن تصرف إلا لله عز وجل محبة مخلوطة بخضوع وذل وانقياد ومحبة في الله ولأجله فيحب الصالحين لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويحب الطاعة لأن الله يحبها فهذه محبة في الله من لوازم محبة الله تبارك وتعالى فهذه طاعة وهناك محبة طبيعية محبة الزوجة والأولاد الطعام والشراب محبة الملبس والمركب فهذه مباحة لا حرج فيها إن أعانت على طاعة إن قلبت طاعة وإن أعانت على معصية إن قلبت معصية وهناك محبة مع الله وهذه هي المحبة الشركية التي يشرك فيها غير الله تبارك وتعالى في المحبة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى وهذه أنواع مختلفة فالمحبة التي تصرف للزوجة والأولاد مع أنها مباحة غير المحبة التي تصرف لله تبارك تعالى التي هي العبادة فمحبة الله عز وجل محبة مخلوطة بانقياد وذل وخضوع وطاعة يقول ابن القيم عليه رحمة الله فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له فهذا الحب يقول وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد لا ينبغي ولا يصح أن نسمي المحبة الله وتعالى أعلى درجات المحبة أنها عشق أو غير ذلك من الأمور التي قد تطلق في أمور محرمة الأولى التقيد بألفاظ القرآن والسنة وعدم ذكر هذه الألفاظ التي ما تأتي في بعض كلام الصوفية أو الأشعر أو غير ذلك فمحبة الله عز وجل هي محبة الله قال وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهم وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومحبة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته أي من محبة الله تعالى فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله لا لشخص ولو كان غير محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي لأحببناه هذا الحب فنحن نصرف هذا الحب ليس لجميل الأخلاق وجميل الخلق هذا يحب وهذا مما يزيد الإنسان محبة في الشخص ولكن أصل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول إن محبة المرء إن كانت لله يعني أحببته لأنه مطيع لله تبارك تعالى لأنه مؤمن فهي من محبته من لوازم محبة الله تبارك تعالى وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها فالأصل الإنسان يوجه كل محابة لمحب ما يرضي الله تبارك وتعالى لمحب الله عز وجل يعني لا يحب إنسان لأجل هيئته, هيئته أو صورته أو ماله لا يحب المؤمنين لأنهم مؤمنون بغض النظر عن كونه طويل أو قصير بدين أو رفيع جميل أو قبيح يحب المؤمن حتى ولو لم يره يحب المسلم في أي مكان كان لأنه مسلم، لأنه مؤمن. فمحبة الإنسان إذا طمحت و يعني خلوت من الشوائب وكانت متعلقة بمحب الله تبارك وتعالى انقلبت كلها عبادات. فيحب لو أحب ال الزوجة أو الأب أو الأم يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا يحب الطعام والشراب يكتهد أن يوجه تلك المحبة لأنها تعيم على طاعة الله تبارك وتعالى، تقوي البدن وغير ذلك وهكذا يوجه كل محبة حتى تكون فيما يرضي الله عز وجل قال ويصدق, ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته كراهته لإلقائه في النار أو أشد الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفيها إن الإنسان يبغض أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فبيقول إن المحبة محبتك لله تبارك وتعالى يصدقها أنك تكره ما يكرهه وأشد شيء يكرهه وهو الكفر ككرهيتك أن تلقى في النار يكون دي تستوي عندك زيدي بالزبط سن يكره ويكره منه أن في النار كذلك يكره الكفر ويفر أن يوصف به فلو المحبة تقتضي كمال الذل والقضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان مخلوق ما من كان يعني بيقول إني الفارق بين محبة الله تبارك تعالى ومحبة أي شيء آخر ان محبة ربنا تبارك تعالى يلزم منها ويتبعها كمال ذل وخضوع وتعظيم وإجلال وطاعة وانقياد في الظاهر والباطن وهذا لا يتوفر مع أي شيء آخر ولا أي مخلوق آخر ولهذا من من شرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله كما قال تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذه الآية فيها معنين في على التفسير ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قيل يحبونهم كحب الله يعني المحبة في قلوبهم موزعة ومقسمة فيحب الله ويحب غيره من الآلهة الباطلة وقيل يحبونهم كحب الله أي يحبونهم من جنس محبة المؤمنين لله فيبقى فيش في قلوبهم محبة الله خالص ولكن المحبة التي ينبغي أن تصرف لله صرفوها لغير فده معنيين وعلى أساس المعنيين دول تفسير بقية الآية والذين آمنوا أشد حبا لله على التفسير الأول من محبة المشركين موزعة ومقسمة فيبقى محبة المؤمنين أشد حب لله لأن محبتهم خالصة غير موزعة وده التفسير الراجح وقيل أن محبة المشركين خالصة للمشركين ومحبة المؤمنين خالصة لله ومع ذلك محبة المؤمنين لله أكبر وأشد من محبة المشركين لآلهتهم الباطلة يقول فكما تقدم أن محبة المؤمن لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلاً كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل أثم في محبة غيره فهو نعيم في محبته إلى أن قال إلى آخر كلامه والالال غير الله تبارك وتعالى إن أدت إلى ترك واجب أو فعل محرم فيها شرك أصغر وإن أدت إلى ترك الدين والإنسلاخ منه بالكلية والقوة في الشرك فهي شرك أكبر بيقول قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله آخر حديث معنا في الباب بيقول قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق اسمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين الثاني الكفر بما يعبد من دون الله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله هو هنا بيقول في الكتاب والكلام ده يعني غير صحيح بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علق عسم الدم والمال يعني في الدنيا على أمرين الأمر الأول إن الإنسان يقول لا إله إلا الله عن علم ويقين والكلام ده عجيب لإن الحديث ما فيهوش كده ما فيهوش من قال لا إله إلا الله بعلم ويقين. ثانيا إن اليقين ده من أعمال القلوب لا اطلاع لنا عليه ثالثا إن عصمة المال والدم دي أمر إيه دنيوي مش أخروي الكلام ده يبقى صحيح لو كان تعليق الكلام ده على أمر أخروي يعني من قل لا إله الله دخل الجنة آه يبقى لازم يكون بعلم ويقين وإلا اللي هيقولها هو شك فيها مش هتنفعه يوم القيام لا إله إلا الله في الدنيا تعصم قائلها وتعصم ماله ودمه اللي يقول لا إله الله محمد رسول الله نقبلها منه وتعصم دمه وماله أما يوم القيامة فحتى تنفعه لا إله إلا الله يوم القيامة ويدخل بها الجنة لابد أن يتوفر فيها شروط الشروط لا إله إلا الله الخلاص واليقين والانقياد والقبول والمحبة والصدق تمام تتوفر فيها كل شروط لا إله إلا الله يعني لما بيقول في في الحديث يعني آه من قال لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء إليه يقول لا إله الله محمد رسول الله يقبل منه ويعصم بها ماله ودمه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني مالهم ودماءهم وحسابهم على الله ده غاية والنبي صلى الله عليه وسلم برضو في ناس تقول لك بس النبي كان يدعو ناس عرب يفهمون معنى الكلام أما الآن فالناس بعودوا عن اللغة العربية وغير ذلك فمش فهمين معنى الكلمة فلازم نختبرهم عشان نعرف هم فهمين معنى الكلام اللي بيقولوا ولا لا لا كلام ده خطأ مش صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الروم وقابل منهم إسلامه أيضا بلا إلى الله محمد رسول الله الصحابة قاتلوا الفرس والروم عجم ليسوا بعرب أساسا وقبل منهم الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله فقط فمن انتحنش الناس بقى في أمور أخرى لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين ثم فرضت عليه فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمت عليه أمور الخمر والزنا فمن وفى استمرت معه العصمة يبقى السبوت العصمة بلا إله إلا الله محمد رسول الله استمرارها عشان يبقى الإنسان مدى الحياة معصوم المال والدم لابد أن يلتزم بحقوق لا إله إلا الله ولوازيمها من فعل الطاعات وترك المحرمات فإذا فعل معصية أو ترك واجبا أبيح من ماله ودمه بقدرها يزني يباح رجمه أو جلده لا يعطي الزكاة يباح أخذ ماله قهرا أما لو كان رجل لا يفعل المحرمات ويفعل الوجبات تستمر معه العصمة أما يوم القيامة مؤمن أو غير مؤمن هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى واضح يبقى هو هنا بيقول أن علق عصمة المال والدم على حكتين الأولى لا قول لا إله الله عن علم وياقين عن علم ويقين ده من لا من الشرط لابد أن يقول لا إله الله محمد رسول الله ويعرف يعرف معناها إجمالا العلم أما اليقين ده فلا اطلاع لنا عليه الأمر الآخر الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها العمل بها يعني يترك عبادة الأصنام يعني ما ينفعش واحد يقول لا إله محمد رسول الله وهو لسه بيعبد الصنم ولبس الصليب لا. لازم يكفر بما يعبد من دون الله تبارك تعالى لا إله إلا الله تتضمن الكفر بالطغوت فما يؤمن بالله ويكفر بالطغوت فقد استمسك بالعرهة الوثقة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فمعناها نفي الاستحقاق العبادة عن كل ما يعبد من دون الله وإثباتها لله تبارك تعالى وحده يبقى لا إلا الله لوحدها كده تتضمن إثبات الألوهية لله والكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى فلابد للإنسان حين ينطق بكلمة التوحيد أن يترك ما عداها من الشرك وأن يخلع يعني كل المعبودات الباطلة فلا يكفي للإنسان أن يشهد لله تبارك تعالى بالإلهية ما ينفع ده ما يدخلوش في الدين ما يدخلوش في الإسلام اللي يقول الله إله بس كده لا هذا لم يسلم بعد لابد أن يقول لا معبود إلا الله اللي هي لا إله إلا الله لأن ممكن إنسان يقول الله إله ومع ذلك عيسى إله وبوزى إله ولا ما ينفعش يبقى كده عدد الأليه أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره و نقطة الخلاف بين المنه وغيرهم ليس أنهم يعبدون الله. لا مش دي نقطة الخلاف. المشكلة بين المسلمين وغيرهم إنه هم بيقولوا إني مفيش إله إلا الله. لو إن المسلمين بيقولوا الله إله بس ما كانش في مشكلة بينهم وبين غيرهم. أجعل الالهت إلهن واحدا إن هذا لشيء عجاب. هي دي المشكلة عندهم. إن, هم ان المسلمين بيقولوا أن المعبودات دي كلها باطلة لا تستحق العباد والله تبارك تعالى وحده هو من يستحق العباد هي دي المشكلة عند المشركين فلذلك لابد من حين النطق بلا إله الله أن يكفر الإنسان بكل ما يعبد من دونه وأن لا يعبد ولا يشرك مع الله تبارك تعالى غيره يبقى مش هيشترط للإنسان عشان يدخل في الإسلام يقول لا إله إلا الله وأكفر بما يعبد من دون الله هي لا إله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله الكلام ده يجرنا ل... ال... الكلام على ما يثبت به حكم الإسلام إيه الأمور اللي بيها الإنسان يثبت له حكم الإسلام في الدنيا ثلاث أشياء الأمر الأول النطق بالشهادتين يبقى لو إنسان غير مسلم نطق الشهادتين يبدأ دخل في الإسلام يبقى النطق بالشهادتين وتارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر بالإجماع حتى لو كان في قلبه يعتقد إن الله هو الإله المستحق للعباد وإن النبي مرسل من عند الله تبراك وتعالى للناس كف وإن دين الإسلام خير أديان الدنيا وأن من يعبد غير الله يكفر وأن لا يستحق العبادة إلا يعتقد كل هذه الاعتقادات ومع ذلك لم ينطق الشهادتين هذا غير مسلم وهو مخلد في النار يوم القيام يبقى لابد من النطق بالشهادتين إذا كان قادرا عليهم أما الذي لا يتكلم عنده عجز لا يستطيع التفوه بأذي الكلمة هذا معذور يشير أو يكتب أو غير ذلك يبقى أول أمر من الأمور التي يثبت بها حكم الإسلام النطق بالشهادتين الأمر الثاني الولادة لأبوين مسلمين إن يبقى أباه وأمه مسلمين طفل يولد لأبوين مسلمين يحكم له بالإسلام يعني إيه يحكم له بالإسلام يعني لا يقبل منه بعد البلوغ ردة تغيير دين لا يبقى مرتد هذا حكمه حكم المسلمين من قتله يقتل به وإن اختار ملة أخرى غير الإسلام يبقى مرتد مش كافر أصلي بخلاف ابن الكفار ابن الكفار حكمه حكم أبويه هو تجري عليه أحكام الكافرين مع أنه لو مات قبل البلغة يخش الجنة ولكن بعد ما يبلغ لو اختار النصرانية أو اليهودية ما يبقاش عندنا اسمه مرتد ده كافر أصلي ده الفارق بينه وبين إيه؟ ابن المسلم يبقى نق بالشهادتين الولادة لابوين مسلمين الأمر الثالث على الراجح وهو في خلاف من أهل العلم الصلاة اللي يصلي يحكم باسلامه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد ابن الوليد إلى في سرية الى قوم فاعتصموا بالسجود يعني عايزين يقولوا ان احنا مسلمين فسجدوا فأسرع فيهم خالد بن وليد القتل فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم النصف الدية فالصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم أن ياسوب بحكم الإسلام في الدنيا يعني لو واحد نصراني توضى ودخل صلى معنا فرض من الفروض ده بقى مسلم عندنا بقى مسلم بين وبين ربنا هذا بينه وبين الله يعني ما ينفعش بعد الصلاة دي يطلع يقول لا ده أنا كنت بس بجرب الصلاة يشوفها حلوة ولا لا. لا عندنا يبقى مرتاد لابد أن يستمر على الإسلام فيبقى الثلاث أمور دول اللي يعملهم يعمل أي حاجة فيهم يثبت بيه حكم الإسلام في الدنيا يعني يثبت بيه حكم الإسلام في الدنيا مش في الآخرة في الدنيا يبقى يعصم ماله ودمه ويلزم بأحكام الإسلام اللي ينطق بالشهدتين أو يولد مسلمين أو يصلي. أما يوم القيامة فده يدخل بهذه الأفعال الجنة إذا كان مؤمن في الباطن كما أظهر لنا في الظاهر الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيعلق بقى على الحديث اللي هو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل بيقول وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازعه لابد نفهم اللي كان بيخطبهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشان نفسر كلامه صح الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان بيقاتل مين بيقاتل ناس بيقولوا لا إله الله محمد رسول الله ولكن مع هذا يطوفون بالقبور وينذرون لها ويسبحون للأولياء ويفعلون كل الأفعال الشركية بيّن لهم أن هذا شرك وأقام الحج عليهم فأصروا على ما هم عليه فحكم عليهم بالردة فدول ناس بتقول لا إله الله حال كونهم كفار ومشركين. يعني هو على الشرك اللي أقيمت عليه الحجة به ومع ذلك بيقول لا إله إلا الله فده لا إله إلا الله ما تدخلوش في الإسلام تاني ليه لأن السبب ردته مش إنه, بي إنه هو تارك النطق بالشهادتين لا ده بيقولها لكنه مع ذلك بي بيئه بيشرك بالله تبارك تعالى فده علشان نحكم بإسلامه لازم يقر بما كان سبب لردته يعني لو واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك يطلع ويقول الصلاة مش فرض ده حكمه إيه؟ مرتد لأنه أنكر معلومة الدين بالضرورة أنكر حاجة مجمع عليها في الإسلام أن الصلاة فرض فطلع قال ما فيش حاجة اسمها صلاة يبقى الراجل ده دلوقت ارتد لما هيجي يدخل في الإسلام مرة ثانية يقول إيه؟ لا إلا محمد رسول الله؟ كما هو كان بيقولها لا لازم يضيف للشهادتين ما كان سبب لردته يقول لا إله الله محمد رسول الله وأشهد أن الصلاة فرض طلع يقول أن الحج ده وثانية إيه بقى أن نستطف بكعبة وحجر وكلام من ده ده من عبادة الأوسان ارتدوا العزو بالله أرد أن يدخل في الإسلام مرة أخرى يقول لا إله الله محمد رسول الله دم هو كان بيقولها لا لازم يضيف لي لا إله الله محمد رسول الله ما كان سببا لردته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الطواف بالكعبة عبادة وأشهد أن الحج واجب واضح؟ فذول اللي كان بيقتلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانوا مع كونهم يقولون لا إله إلا الله يفعلون الشركيات فلذلك قال إن لا إله إلا الله هذه لا تنفعهم حتى يكفروا بما يعبد من دون الله فلابد لا إله إلا الله دي كلها وقع عملي يقول لا إله إلا الله وحاله إنه فعلاً ما بيعبدش غير الله لكن لو قال لا إله إلا الله هو بيسجد لبوزة يبقى مش مسلم لا إله إلا الله هو بيعبد المسيح يبقى مش مسلم تمام واضحة المسألة ولكن ال ال فالكلام ده على من يقول لا إله إلا الله حال كونه متلبس بالشرك والكلام ده لا ينطبق على من أراد الدخول في الإسلام فقال لا إله لله محمد رسول الله نقول له بقى لا لازم تقول وكفر ما يعبد من دول لا إله لله تتضمن الكفر بالطاغوت أساس هذا الكلام يقال في من يقول لا إله لله وهو مع ذلك متلبس بالشرك بس مش أي شرك شرك أقيمت عليه الحجة, الحجة فيه يعني عرف إن اللي بيعمله ده حرام ومع ذلك استمر فيبقى كده ثبت عليه حكم لإيه حكم الشرك لأن احنا قلنا في فرق بين الفعل والفاعل بين الشرك والمشرك ممكن انسان يفعل الشرك ولا يكون مشركا لكونه جاهلا فبعد ما يعلم وتوصل اليه الحجة واضحة بينه وتزال شبهاته ويظل يفعل هذا الشرك حينها يكون هو نفسه مشرك والعزو بالله يقول القاضي عياض تأكيدا على هذا المعنى اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان ليه؟ لأن العرب مشرك العرب وأهل الأوثان كانوا يعبدون أكثر من إله فلما يقولوا لا إله إلا الله وهم تركوا ما كانوا إيه؟ يعبدون وتركوا ما هم عليه من الشرك فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد يعني حالة كفرة يعني في ناس بتقول من النصارى بيقولوا لا إله إلا الله اسمهم الموحدون بيقول فعلا هو عيسى مش إله الله الذي خلقنا إله واحد فقط ولكنهم لا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي للعرب فقط أو ليس بنبي وعيسى هو النبي ومحمد ليس بنبي أو أنه نبي للعرب فقط فكفرهم مش مش علشان هم بيشركوا بالله غيره لا ده كفرهم لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى دول لا إله إلا الله ما تدخلهمش بالإسلام لأنهم أصلا بيقولوها هم كفار لابد أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى الناس كف أما لو واحد بيعبد الها متعددة بيعبد بوذا وسني بيعبد الحجر والشجر قال لا إله إلا الله دي لوحدها كفيلة إن الدخلوا في إيه في الإسلام قال فلا يكتفي في عصمته في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره يعني الكافر اللي هو وهو كافر بيقول لا إله إلا الله يبقى لا إله إلا الله دي ما دخلوش في الإسلام لابد أن يضيف إليها الرجوع عما كان سببا لكفره، فلو كان لا يُم لا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلابد أن هو يضيف إلى لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى الناس كف، واضح؟ بكده إحنا أنهينا الباب. وده كان الربع الأول من الكتاب يبدأ بعد كده الربع الثاني من الكتاب وده أكبر أقسام الكتاب اللي هيتكلم فيه عن بعض الشركيات الظاهرة بيقول فيه مسائل في مسائل هذا الباب فيه أكبر يعني هذا الباب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينه وبينهما بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر فيها إثبات أن الدعاء عبادة وأن الدعاء غير الله تبرك على شرك ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم إلا ب... لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعب والعباد في المعصية لا, لا دعائهم إياهم. يبقى... اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لم يكونوا يسجدون لهم أو يطوفون بهم بل كانوا يطيعونهم في المعاصي ويعتقدون أن لهم حق التبديل والتغيير والتعديل ومنها قول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فاستثنى من المعبدين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراء وهذه المولاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقب إلا يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قول من قال لا إله إلى الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فقال وهذا, وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله, لم يحرم ماله ودمه لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجه ما أقطعها للمنازع وإحنا بينا ان الكلام ده في من يقول لا إله إلا الله حالة كفره إن شاء الله نبدأ من المرة القادمة في الربع التاني من الكتاب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه المفترض أنه هيبقى فيه اختبار يوم واحد اثنين الامتحان هيبقى لحد الدرس الماضي يعني درس اليوم مش في الامتحان فيبقى من أول الكتاب لحد الآية الثالثة من كتاب من الباب السادس المهم في الأبواب دي أن احنا نحفظ المتن كويس وده عبارة عن آيات وأحاديث فسهل حفظها فهم المتن، فهم المسائل الباب والدليل عليها من المتن، والتركيز على الثلاث قضايا اللي احنا شرحناهم في آخر الأمر، تلت قضايا التوسل والوراق والبراء والحكمي، أكيدوا على دول كويس جدا، دول من أهم المواضيع في الكتاب كله فضل إنهم م مهمين في اللي فات. آه يعني ال. لو إحنا هنختبر على الكتاب كله ممكن يكون تلت الامتحان من من الشوائل اللي إحنا يعني شرحناهم دول فضلاً نحنا المرة دي عند السنة دي عندنا نص الكتاب فقط لو هنعمل امتحان في الكتاب كله تلت الامتحان على الأقل هيبقى من الست أبواب اللي فنأكد عليهم كويس متن الكتاب والمسائل والثلاث مسائل الأخرين التوسل وراء والحكمات سبحانك الله ما ربنا بحمدك أشهد أن تستغفر كتبك. طيب إحنا مش محتاجين أكتر من عنوان ودليل. يعني مش محتاجين كلام كتير يتقفل المسألة. لو قلنا حق اذكر أمر فيه مثلا خمس ست نقاط عايزين منهم اتنين ولا تلات. العنوان ودليل. العنوان ودليل فقط. سبحانك الله ما ربنا بحمدك أشهد أن تستغفر كتبك.